هيا أرون وطيشوا واملأوا من السجون وآذونا بكل قوى لديكم وزيدونا فإنا صابرونا على درب الجهاد لنا ثبات بحمد الله منج المؤمنين سنمضي رغم ضيق الحال حتى يميز الله منا الصادقين ألا من مبلغ عنا طغاة على أرض الجزيرة حاكمينا بأن سيوفنا متعطشات ولن يغمدن حتى يرتوينا يا ليعلم كل جبار عنيد لأن عنادنا أوفى متونا وأن جهادنا بالله ماضم إلى يوم القيامة ظاهدينا وليس يصدنا خذلان غر ولا إرجاف من يهوى الركونا ولا فكر الحوال الغث كلا ولا أنصاره المستسلمين.